لمنازل ا ل س ا ئ ر ي ن التي كتبها الهروي رحمه الله وابن القيم أ ر ا د أ ن يشرح منازل ا ل س ا ئ ر ي ن على هدى إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين وكنا قد تكلمنا عن م ن ز ل ة السماع و ا ل آ ن نحن في ص ف ح ة خ م س م ا ئ ة يعني الحمد لله ما زلنا نشرح حتى بلغنا هذا الرقم من الكتاب نحن على اعتاب المجلد ا ل أ و ل وهو ثلاث مجلدات و ا ل م ن ز ل التي نحن نتحدث عنها هي م ن ز ل ة السماع و م ن ز ل ة السماع أ ن يسخر ا ل إ ن س ا ن المؤمن أ د و ا ت السماع لتكون سببا له ل ل ه د ا ي ة وبالسماع الرباني ا ل ر ح م ن ي أ ن يترقى في كمالات ا ل ط ا ع ة ومدارج ا ل ع ب ا د ة هذا هو السماع ولحديث عن هذا السماع قدم ابن القيم رحمه الله تعالى م ق د م ة ط و ي ل ة أ ب ط ل بها السماع الباطل سواء بالمعازف أ و ا ل أ غ ا ن ي الماجنات مما لا يصرف ا ل إ ن س ا ن فقط إ ن م ا يصرف قلب المؤمن وعقله ولبه عن الله تعالى هذه م ن ز ل ة السماع باختصار شديد المسموعات ك ث ي ر ة يريد ابن القيم من خلال م ن ز ل ة السماع أ ن يدل قلبك إ ل ى سماع لا يفسد ا ل ق ل ب إ ن م ا يصلحه ويهديه طيب هذا السماع قال الهروي أ ن ه على ثلاث درجات سماع ا ل ع ا م ة وسماع ا ل خ ا ص ة وسماع خ ا ص ة ا ل خ ا ص ة سماع ا ل ع ا م ة يكون ب ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء قال الهروي ونحن نشرح إ ج ا ب ة زجر الوعيد ر غ ب ة و إ ج ا ب ة د ا ع الوعد جهدا وبلوغ م ش ا ه د ة المنه ا س ت ف س ا ر ا هذا الكلام ي ر الوعيد د به ا آ ت ي ط ع ا إخواننا أكامنا لما م ت س و أول تقول ا أنت مرة كأنه ز رقانة الغاز ا كأنه كذلك وليس ل و ع هو التخويف ويراد بالوعيد الزجر و هو في ا ل ق ر آ ن ك ث ي ر إ ن أ ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ش و ن أ ي تخوفهم ونخوفهم فما يزيدهم إ الا, إلا نفورا فالتخويف وما نرسل ب ا ل آ ي ا ت إ ل ا تخويفا فاجابه داعي الوعيد أ ي ما يخوفك الله به ويراد بالتخويف من الوعيد يعني لماذا يخوفنا الله بالوعيد التخويف بالوعيد لماذا؟ يا أخوان ما الله خوفنا جهنم له حس ذكروا في ا ل ق ر آ ن كم م ر ة المؤمنين زادوا تركوا خ ا ي ف ي ن ربنا إ ن ك من تدخل النار فقد أ خ ز ي ت ه خ ا ي ف ي ن ولا ما خ ا ي ف ي ن كثير جدا التخويف في ا ل ق ر آ ن كثير ما الذي أ ر ا د الله به أ ر ا د الله بتخويفنا أ ن نترك الحرام و أ ن ن أ ت ي ا ل ط ا ع ة فلذلك يقول الهروي إ ج ا ب ه زجر الوعيد لكن أ ن يكون ذلك ر غ ب ة أ ي ا ل ر غ ب ة امتثال أ م ر الله من واجتناب نهيه وذلك عن ط و ا ع ي ة و ا خ ت ي ا ر ف ا ل ق ر آ ن يخوفك وما نرسل ب ا ل آ ي ا ت إ ل ا شنو؟ ت خ و ي ف ة يعني ا ل ق ر آ ن كله و ا ل آ ي ا ت تخويف حتى في تخويف ما ب ا ل ق ر آ ن تخويف بمصائب تقع ونوازل تنزل دارفور كويس؟ ومشاكل وامريكا وكتيل و... وسجين ابو غريب وسقوط صدام هذا ما, بخوف؟ بخوف بخوف ده؟ لكن ما قاعد يخوف؟ يخوف أو لانه الكلام؟ غاشن يخوف ا قال عن, عن القوارع والزواج التي يخوف بها قال افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع شُنُ سَرِيْعُ الحساب خوف ويحذركم الله نفسه خوف تالي جقاش او قارعه تحل قريبا من دارهم تجوم مصيبه جنبهم يا اخوان التشرد الحسد في دافذه وكيف يستهين في خرطوم ممكن او لا ممكن الناس ي ق ب و ا شاهدين ع ف ش ل و ا ل عماراتنا السمحه دي او تحلوا قريبا من د ا ر ي التخويف دام الخوف من ب أ ش ي ا ء كثيره ة ما نرسل ب ا ل آ ي ا ت ا ل آ ي ا ت ا ل ك و ن ي ة مره ت ح ا ل زلزال يدمر دول جنبكم عشان ا ل ناس تلاوز يقولوا كده نحن نعمل حسابنا وما نرسل ب ا ل آ ي ا ت إ ل ا تخويفا هذا التخويف الذي يسمع به يؤثر فيه يعني السماع, السماع القوي س م ا ا ع ل هو الذي ي ت أ ث ر بالتخويف يا اخوانا ن بسمع كلام الله ع ش ا كذا قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من ق ر أ قوله تعالى إ ن في خلق السماوات و ا ل أ ر ض واختلاف الليل والنهار ل آ ي ا ت لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما قال ولم ي ط ع ظ ويل له أتبقى الآيات دي ويسمعها وما يخاف د ه مشكلته ك ب ي ر ة خ لذلك قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ذ ا مررتم بديار الذين هلكوا لا تدخلوها إ ل ا و أ ن ت م باكين ف إ ن لم تكونوا باكين فمتباكين لما ن ج و على ديار ثمود في المحل ي قبل أربع ألف قبل ا ل أ ر ب ع أ ل ف س ن ة يعني قبل أ ر ب ع أ ل ف س ن ة قبل الميلاد كان ثمود في تلك الديار هلكه ل ك ثمود ثمود يا اخواننا ق ب ي ل ة قبيلة ثمود ثمود, ابني. ثمود ابن ثمود ا بن من ا بن أ ر خ ش ت ا بن سام ا بن نعف وقيل ا بن إ ر م ثمود القديم ده في ديار الشام ا ل ل هو في تبوك تعرف محل التبوك في ت ب و د قبل أ ر ب ع أ ل ف س ن ة قعدوا ن ا س عملوا عمارات وبقت ص ج ي ع ة قال لك الطعم و ك أ ي من ق ر ي ة هي أ ش د ق و ة من قريتك التي أ خ ر ج ت ك أ ه ل ك ن ا ه م فلا ناصر لهم و ك أ ي م ن قرية وكأي من قريه عتت ا عن أ م ر ربها ورسله فحاسبناها حسابا أ ي و ا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أ م ر ه ا وكان ع ا ق ب ة أ م ر ه ا خسرا وبئر م ع ط ل ة وقصر مشيد بئر م ع ط ل ة ثمود ديل قوم ثمود كانوا سبعين م د ي ن ة أ ق ل م د ي ن ة فيها م ئ ة أ ل ف جملك واحد ك و ر ك ك و ر ك و ح د ة ماتوا عن اخرهم كلهم ماتوا كوراكه و ا ح د ة بس ف أ ر س ل على قوم ثمود ص ي ح ة ا ل صيحه ة كوراكه ب ع د ي ن كوراك م ن و جان ملك وقف في النص كوراكه الناس كلها ماتوا قطعت قلوبهم في أ ج و ا ف ه م الرسول و ا لما ل يزمع ك ا ا قلبه بقيف بقى حرب ر عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لما خرج لغزوه تبوك جمال ربيعه وطبعا ثمود ربنا اتاهم ا ل ن ا ق ة ا ل ن ا ق ة دي آ ي ة شكد ربنا سماها نسبها إ ل ي ه ل س ب ه ا تشريف اا ناقه اللهي وشنو وسقيها النجا جات ء مارغه من الجبل نجا ا لتونات الحاجه الناس واكفين الجبل دا شجا ق ء ا ت مارغه نجا ا ا ل ن ا ج ة ي السبعين قري مدينه جلبيه الفينفر ايضا جاذبيه يعلم الدايلو ويخلل بغي ومفتكما لا ي ن ع ا لها في ا ل ب ي ض يوم يوم الناقص و ا ل م ش مافي فعقروها لكن قبل ما يموتوا قاعدوا ث ل ا ث ة أ ي ا م منتظرين الله يعملوا شنو وده أ ش ر أ ن و ا ع العذاب الانتظار زي ما قالوا شنو زي ما قال ك ت ل و ك ولا شنو أه ولا ج و ك ت و بس الناس زي منتظرين الله يعملوا شنو فت ص ي ح ة أ ر س ل ل ل م ج و ا ان زي ما هي ع ه م أن يدخلوا دياره تموت قال إ ن ي أ خ ش ى أ ن يصيبكم ما أ ص ا ب ه م هذه الديار ديار ثمود بعض ا ل ص ح ا ب ة انتشروا الماء انتشروا من الماء فمنعهم أ ن يتوضؤوا به أ و أ ن يشربوه و أ م ر ه م أ ن يجعلوه ع ل ف ا ل ب ه ا ئ م ه م يا اخوانا نشوف ا ل ت خ و ي ف كثير لكن احنا ما قعدنا ط ع ب السماع الحقيقي شوف منقول لا يونو و ل ا ح ف ل ة تسمع ا ل سماع جد تسمع ا ل آ ي ا ت ثمود عاد فرعون كده ا ل ق ر آ ن جهنم لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله ياخي يا قال لك قال انو ل ب سلم يوم ت ب د ل ا ل أ ر ض غير ا ل أ ر ض والسماوات قال ا ل أ ر ض بدلوها وين الخلق قال في ظ ل م ة عند الجسر الخلائق من أ و ل ا لحد اخر ة مما الله خلق الدنيا كم كلهم ربنا ب ج ي ب و ا معاون الجن كل الخلائق ا ل أ ر ض دمشلوها ربنا ق ا ل و ح م ل ت ا ل أ ر ض والجبال فدكتا دكه ت و ا ح د ة فيومئذ وقعت الواقعه والملك على أ ر ج ا ئ ه ا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ث م ا ن ي ة يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خ ا ف ي ة قالوا اتبدل ا ل أ ر ض طيب ا ل خ ل ا يا ئ خ وين قال في ظ ل م ة قرب الصراط ودوه في محله عارض مظلمه جنب الصراط من ادخلون الصراط طوالي هذا تخويف انت خليت ر ك ز على ا ل ح د ي ما تقول لي فلان ولا فلان ولا علان ولا زيد السماعه دعملت دا داعي ت ه ك ر ا أثرته ف ج ا ب داعي إجابة زجر الوعيد ر غ ب ة لكن تقول الله أ ن ا أ ح س ن ل ي أ خ ت ا ر ما عند الله و ا ل أ ف ض ل لي أ ن أ ك و ن على ما يريد الله و ا ل أ ي ا م قصيره ة طيب دا إ ج ا ب ة زجر الوعيد ر غ ب ة قال و إ ج ا ب ة الوعد جهدا الوعد الوعيد متعلق بالترهيب والوعد متعلق بالترغيب الوعد د ه ا ل ج ن ة و ا ل ر ح م ة ب ت ا ع ت رب العالمين و إ ل ى غير ذلك ف أ ن ت تمتثل ا ل أ و ا م ر ا ل أ وتجتنب ا م ر و النواهي طلبا للوصول إ ل ى الموعود الذي وعدك الله به ولكن لا بد أ ن يكون جهدا يعني باذلا جهدك مستفرغا وسعك للوصول إ ل ى موعودك الذي وعدك الله به جنته ورضوانه سبحانه هذا م ع ن ى شنو؟ إ ج ا ب ة ش ن و الوعد ش ن و جهدا وبلوغ مشاهدة المنة ا س ت بلوغ ص ا ا ر ب م ش ا ه د ة ا ل م ن ة وهذه ب ص ي ر ة ما هي ا ل ب ص ي ر ة أ ن تعلم أ ن ك إ ذ ا وفقت لسماع طيب وتنزه اذنك عن سماع ر د ي خبيث و أ ن ك وفقت لعمل صالح أ ن تعلم أ ن هذا بتوفيق الله وليس بحولك وقوتك هذا يسمى بلوغ م ش ا ه د ة ا ل م ن ة يعني ا ل م ن ة من من قال سبحانه لا تمنن تستكثر يعني هذا الخطاب بن سلم قال لي الرسول ب يصلي كثير قال لي ما تقول أ ن ا بصلي كثير لا تستكثر على, على الله عمل مهما فعلت فهو في حق الله قليل و أ ب ل غ من ذلك أ ي ض ا في ا ل ق ر آ ن قوله يمنون عليك أ ن أ س ل م و ا قل لا تمنوا علي إ س ل ا م ك م بل الله يمن عليكم أ ن هداكم ل ل إ ي م ا ن إ ن كنتم صادقين هذا يسمى بلوغ مشاهده المنه استبصارا يعني ب ب ص ي ر ة منك وشوف أ وجهنا ف ي ه ا كلام راق ي جدا هنا في هذه ا ل م س أ ل ة كلام من أ ر ق ى الكلام يقول كذلك تشاهد م ن ة الله فيما أ ع ط ا ك ووهبك يا اخوان الله د ا ن ا لكن شوف الله د ا ن ا كثير و ح ك م ة الله ركز م ع ي ا ل ن ع م ة ا ل و ا ح د ة تتفجر منها نعم ك ث ي ر ة أ ش أ ن كذا قال وما بكم من نعمه ة قال قال ما ما من, ما قال من نعمة بكم من ش ر من ن ع م ة فمن الله و إ ن تعد ن ع م ة الله يعني اي ن ع م ة ت م س ك ه تلقاها بتولد نعم ة يعني مثلا ا ل أ ك ل ن ع م ة ولا ما نعمه ة لكن مرتبط ب ا ل ع ا ف ي ة و إ ل ا لانك د سكري الباص تمنعك لها تعب شنو ا ل أ ك ل مرتبط ب ا ل ع ا ف ي ة دي ن ع م ة ث ا ن ي ة و ا ل أ ك ل ده مرتبط ب إ ن ه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 وعدم اختلاطه مع بعض وظيفه الدم في الهضم يا خ والدم ن ا ا ده جداً مهم عشان يتصفى ح ص ل الهضم والدم ي في القلب يرجع القلب في, في دم طالع القلب من صافي وفي دم داخل القلب عشان ي ت ك ر ر يا أخي、ده. يا أخي دي、نعم. دي واحدة بس. إنت عارف العين دي العين الصغيرون واحدة انت عارف الطب تخصص ده نعم جسم بس في ا ل د ك ا ت ر ة يقومون ا بتعرف الرمش、ده. الواحد هذا الواحد لا يرمش التعرف الزوجه ماربش مشكله ر م ش كبيره ا في في ناس وقفت ي الما ل يرمش ضحك وراح ب ك فنعمته ر وبسفرك ر ا لك ل أ يمشي رميشك هناك ن كنت ي ت ر ش دائل ملايين لك ر ترمش حسن ترمش م ملايين ش شنو ت حسن صح؟ أن بدون ولا رأي يا أي أي حاجة, أمسك أي حاجة في فنعمته فيما اعطاك و ا ل أ ه م نعمته فيما زوى عنك نعمته فيما شنو فيما زوى عنك عن شنو أخوانا فيما فيما يا أحيانا زوى ربك سبحانه وتعالى لا يعطيك وهذه ن ع م ة لقال ي عمر بن الخطاب لا أ ب ا ل ي على أ ي حال أ ص ب ح ت أ و أمسيت م امسيت وأصبحت عليها ما عنده م ش ك ل ة إ ن كان الغنى إ ن لي فيه الشكر و إ ن كان الفقر إ ن لي فيه الصبر وهذا قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عجبا ل أ م ر المؤمن ف إ ن أ م ر ه كله ش ن و خير وفي ا ا ن ح ا ج ة م ه م ة جدا هنا ابن القيم قرر في هذه ا ل م س أ ل ة قال قال بعض السلف نعمته أ ي الله سبحانه وتعالى جل جلاله نعمته فيما زوى عنك أ ج ل قال من نعمته فيما أ ع ط ا ن ي ل أ ن ي ر أ ي ت ه أ ع ط ى آ خ ر ي ن فاغتره فنصر ي ا نداهم بجهجه وجهجه شديده الحدوا وكفروا وعصوا و ا ت ب ع ا ل ش ه و ا ت أ ب ا ر ا اللذات صح على ما صح أ ش ا ك د ا قال لو مداني بكون ر ح م ة ب ي أ ن ا لذلك ينبغي أ ن تعلم شوف الكلام ذا كلام راقي جدا المؤمن يشهد ن ع م ة الله فيما زوى عنه من الدنيا أ و لحقه من ضر أ و أ ذ ى ف إ ن ه أ ذ ى من وجه و ن ع م ة من وجوه أ خ ر ى صح على ما صح صح عشان صح أ ك د ا ربنا قال شنو وعسى أ ن ت ك ر ه ش ي ئ ا ما قال عسى أن تكره شرا لانه أ ن ه م فيه شر محض و د ي ك مثال ن ما في شر محض السم بتاع الدابده شر ولا ما شر أه؟ لكن ما محض له لو كان محضا لقتل ا ل ح ي ة نفسها ا ل د ا ب ي نفسه مموت له معناها هو شر إ ذ ا وضع في غير موضعه والله يصيبك جل جلاله بمصائب هذه المصائب شوفتها ربنا عظيم من نعمه أ ن فيها نعم يا أخي لو ما في ه ا ن ع م ة في مصائب يترجع الناس لله زول يكون ما جايب خبر غفلان ف ج أ ة ج و ا ص يدمر ب ة ي ويبيع القدام والوراء ويخش كبر و اجمارك م ص ل و و ج و ا م ع نفعته ولا ما نفعته وكنزوا ا ا ل ق ع د ا ت و س ك ر ب حاجات زي دي لكن الزر دفعته ي ن وقيس على ذلك كثير حسنا كده علماء السلوك و ا ل ت ر ب ي ة في ا ل إ س ل ا م قالوا شيء عجيب رجل كان ملكا وقاتل أ ع د ا ء ه فقطعت أ ذ ن ه أ ظ ا ن و ا ماذا قطعت أ ذ ن ه فحزن حزنا شديدا وفي ي خ ناس كفار ربنا بيجعلوا الرحماء على أ ق و ا م ه م من ر ح م ة سبحانه زي ملك الصين قال لك ملك الصين أ ض ا ن ه ت ق ل ك بكى قال انت الله ما داك كثير شنو يعني أ ض ا ن ه ثقلك بتسمع لكن بتعب ما في ح ا ج ة ا ل أ ك ل فيه والقروش شوي حاجه فيه قال إ ن م ا أ ب ك ي خ ش ي ة أ ن ينقطع المظلوم ببابي س ت غ ي ث ن ي فلا أ س م ع ه ذا كافر ذا وقال لقومه إ ن أ ذ ه ب الله سمعي فقد أ ب ق ى بصري فكان يركب يوم الثلاثاء على فيل ويجوب شوارع ا ل م د ي ن ة وقد أ خ ر ج قرارا أ ن المظلوم عليه أ ن يلبس أ ح م ر ف إ ذ ا ر أ ى الذين لبسوا الاحمر في ا ل ر ع ي ة أ د ن ا ه م وسمع شكواهم وفي حكام مسلمين ي غ ا ل حقك ويستغل دبابير وسلطات و يقول لك والله دخلك في محله اه الشمس ما اشوفه و انت الله بعدين بيدخلك في محله اه وبيسلط عليك ب ر ض وربنا بيسلط عليك زي ا ل ص د ا ر الحسين ده يجي يركبوش يجي من أ م ر ي ك ا عشان ي ج ل ع ك من العراق دي لانه كان بيدخل الناس ب ر ض و في, الـ في الـ المحلات نشوف فيها الشمس وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا شنو؟ بما كانوا س ي ب و فالملك ده بيقع حزناه لعبانه و ز ي ر المباشر هون عليه قال يا أ خ ي لعل في قصع أ ذ ن ك خير قال أ ن ت مستهزئ أ ن ت بتعشنو انت مستهزئ بس لا في خير لحق ادا ت ل ح ق مني لا تسخر به يا اخي ا ي ن انك تقول لي خير قبضوا دخلوا الحراسه لمن دخلوا الحديد في ايده عائله الملك قال لي خير إ ن شاء الله ما في م ش ك ل ة برضو برضو خير برضو, خير. برضو دخلت ا ي د ي ف ي الحديد لخير قال لنا ما نصيح خلوا شوده أ ي حد يقول خير ده ما, ما عنده فهم قال دخلوا ا ل حراسه وخرج الملف في ر ح ل ة الصغر و ظ ل الطريق وبيقى ماشيا و م ش ي إ ل ى أ ن وقع في أ ي د ي قوم يعبدون ا ل أ و ث ا ن ف أ خ ذ و ه لبسه جميل يعني لبسه لبس ملوك بس ق ا ل و ا نقرب عندهم حجر خاتم قالوا ده الله بل كذب ا ل ل ه أ ر ا د و ا أ ن يذبحوا له فلما كشفوا عن ر أ س ه وجدوا الاذن م ق ط و ع ة تركوه قالوا لا نقرب ل إ ل ه ن ا ناقصا انت حست في ا ل ض ح ي ة بتجيب خروف أ ظ ا ن ه مقطوعه م هم ما بودوا ل ربهم ح ا ج ة م ق ط و ع ة إ ل ا ت ك و ن ك ا م ل ة فكه فرجع إ ل ى قومه وفي ذ ه د ه الوزيث ق ط ع ة ا ل أ ظ ا ن كانت خير لانجت أ ن ه أ ا ل ر ق ب ة كلها و أ ب ق ت على النفس والروح خير ولا ما خير فذهب و أ خ ر ج الوزير واعتذر إ ل ي ه وحكى للوزير فتبسم الوزير قال لانه م تتبسم قال ل أ كان خيرا أ ن تحبسني ف إ ن ه لو لم أ ح ب س لما تركتك تذهب إ ل ى الصيد وحدك ولذبحت أ ن ا كوني ق ب ض و ن ي دخلوا ا ح ر س ه خفت فلما تجعلك م ص ي ب ة ي ج ي ك مرض ي ق ع د ك في البيت إنت لكن و لو لم يكن لديك حادث يوديك في الاخرى يدوك مرض في لان لك قنف في المشي هذا الشيء يمكن ان يكون حبك شر بحسب استعماله الاشياء أخواننا مجرده ا ل أ ش ي ا ء م ج ر د يا أخوانا يعني ا ل أ ر ب ع ا ء يوم مجرد ا ل أ ح د يوم مجرد الاثنين يوم مجرد الشهر يوم مجرد الليل شيء مجرد ولكن ما يفعل ويبتكف فيه هو الذي يجعله خيرا أ و شرا لذلك لا بد من مشاهده ة لابد ا من م ش د ة المنه ا س ت ف ص ا ر ا وهذا وما زلنا نتكلم عن سماع ا ل ع ا م ة طيب س أ ل ابن القيم سؤالا لطيفا قال فيه رحمه الله هل يشاهد م ن ة الله فيما لحقه العبد من معصيه ة وذنب بمعنى إذا أذنب العبد ذنبا بمعنى العبد ل الله لا يشاهد منة الله ل يشاهد يشاهد في ا منة منة ن ذ وذنب ب بشنوب لأن الله لا يأمر بشنوب؟ بالفحشاء ولكن يأمر إ ا ا لحقت ل ذ و توبة نصوحة وحسنات نصوحة كثيرة عليه أن يعلم ه أن أ ن الله من ا وأن ي ش ا ه د ان ل ه د ا يا ا ي خ و ن ن ا الزول ا يتوب الله لازم يتوب عليه في ان ل ل أ و ي ع يعلم الله كما, تعب يتوب. بمعنى الله كما هداك ما ع ي ك انها ك م من تتوب م الله حدتوب ق ا ت ع ا ى ثم تاب ع ل ي م ل ي ت وان ب و ي هو ح ا عليك أول حاجة ه د الهدايه فجأة نفسك. أصبحت بثارك إنسان كويس ت ك من ا ل بعدك أ ن ت بتنشي المسجد بتوفيق الله وعونه وتسعى إ ل ى الخير وهو و و الى غير ذلك هذا شنو سماع ا ل ع ا م ة أ م ا سماع ا ل خ ا ص ة قال ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء شهود المقصود في كل رمز والوقوف على ا ل غ ا ي ة في كل حين والخلاص من التلذذ بالتفرق دي كم؟ ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء هي سماع وشنو يعني خ ا ص ة السماع بتاعهم بيستفيدوا بيستفيدوا يا اخوانا ا ل ق ر آ ن ده ح س بنسمع وكتير في المغرب سمعنا وفي ا ل ع ي ش ة سمعنا وفي ا ل إ ذ ا ع ة بنسمع و م ر ة ت ق ر أ ب راك صح عشان تستفيد من ا ل ق ر آ ن اللي بتقرده ما ي ق و ى في أ ب ا ن ك يؤثر في قلبك ويخالط ويخالج القلب فينقله أ ن ت تحتاج لهذه ا ل أ م و ر ا ل أ م و ر ده شنو قال شهود المقصود في كل رمز أ و ل ا ً شهود المقصود في كل رمز في كل م س أ ل ة من المسائل مقصودك, من مقصودك هو الله سبحانه وتعالى أ ن تراعي الله في كل سماع بمعنى أ د ق ه سماع المؤمن كله مع الله إ م ا أ ح ك ا م الله إ م ا أ م ر الله إ م ا نهيه إ م ا عدله إ م ا فضله إ م ا صفاته إ م ا أ س م ا ؤ ه إ م ا أ ح ك ا م ه صح او لا صح وهكذا أ ن ت كل أ ش ي ا ء ب ت س م ع شنو؟ عن ربنا سماعك هذا ده معنى شهود المقصود في كل رمز أ ن تشهد أ ن هذا السماع بالله ولله وفي الله ومن الله أ ر ب ع ة تشهد المقصود في كل رمز عشان تشهد ا لذلك م رمز تعلم أن السماع بالله يعني كان الله ما سمعك انت بتسمع ق ص و د في يعني كل كان بالله الله ل أنت أن قال تعالى سبحانه و ت عن ا ل ى ع بعض الذين أ ع ر ض و ا عن السماع قال ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم م ا ب يستحقوا ه ز ي د ولو أ س م ع ه م لتولوا وهم معرضون ف إ ذ ا السماع بالله يعني ب ع ي ن ك التتتت ت و ف ق والله وان تشهد أ ن السماع ينبغي أ ن يكون لله لمن تسمع أ لحظ ي قلبك أ ليقال عنك اسمع سماعا لله ثم أ ن يكون في الله وفي الله ابن القيم يرى أ ن السماع في الله شيء آ خ ر و ش أ ن كبير وهو أ ن في سماعك أ ن تنزه الله عما لا يليق به يعني لو قالوا عن ربنا شي ء ولا قالوا كذا إ خ و ا ن ن ا شوف أ ن ا اكلمك والله الناس في السودان يؤسفني اقول الطرق والكيانات والأحزاب و ا ل أ ح ز ا ب والجماعات إخواننا في إ ش ك ا ل ك ب ي ر جدا أ م ا السماع الذي من الله هذا مشكل ش و ي ة السماع من الله يعني شنو يا اخوانا ن أ ي ح ا ج ة من الله السماع الخير ده من ربنا لكن ما معنى ه د ه أ و ل ح ا ج ة لا يستطيع أ ح د أ ن يسمع من الله م ب ا ش ر ة ف إ ن ذلك لمن ل ل أ ن ب ي ا ء والرسل ل ا ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل م ا ف ي س ل ط ي ع ان يسمع الله كلمني هذا كلام فارغ لا م ي ن من خ ل ان ل ل ا ق ر آ يقول خ ا ط ب ن ي ربي لأن الله يتكلم معك هذا كلام الله وهذا سماع ب و ا س ط ة لكن من الله ل أ ن ا ل ق ر آ ن ممن ل أ ن ا ل ق ر آ ن ممن من, من الله سبحانه وتعالى فعليك إ ذ ا ق ر أ ت ا ل ق ر آ ن أ ن تحس أ ن ك تسمع من الله و أ ن الله يخاطبك وبالتدبر والترتيل فاتلو كتاب الله لاسيما في حدث الظلم وعن نواهيه كن يا صاحب ز ج ر ة و ا ل أ م ر منه بلا ترداد فالتزم ي هو الكتاب الذي من قام ي ق ر أ ه ك أ ن م ا خاطب الرحمن بالكلمه ي ن ك قال ابن سعود من حفظ ا ل ق ر آ ن فقد استدرج ا ل ن ب و ة بين جنبيه غير أنه ل انه يوحاله الحفظ ا ل ق ر آ استدرج النبوة ج بين ن ب ي غير أنه لا يوحى ا يعني يعني ما في وحي. لكن الوحي انت ل لكن قلبك ل ه ده يعني يعني في وحي شنو؟ في خطي أ أي له ن ي ذ ا السماع قال له السماع ياته قال وقلنا حاجة له له أول شنو؟ شهود المقصود في كل شنو في كل رمز شهود المقصود في كل شنو في كل رمز والوقوف على ا ل غ ا ي ة في كل حين والخلاص من ا ل ت ن ذ ذ بالتفرق كاننا مش قلناه يالذيب نشرح في ا ل أ و ل ى ل هي شنو ها ل ش ه و د المقصود في كل شنو رمز أ ن تعلم ب أ ن ك تسمع بالله و أ ن يكون سماعك لله وفي الله ومن الله عرفتا من أ د ر ك هذه المقامات ما الذي يحصل له إ ذ ا تحقق السماع بالله ولله وفي الله ومن الله ازدحمت معاني المسموع المسموع دشمه له كلام الله ازدحمت ل كلام الله وكلام سلم م م س و ع ا هذه المعاني في القلب فاحدثت ل ط ا ئ ف ة وعجائب وفجرت ح ك م ة و ب ص ي ر ة و ه د ا ي ة صح صح لما صح تفجر ح ك م ة و ب ص ي ر ة وشنو هدايه زول بيسمع طوال ا ل ق ر آ ن ده ممكن في القران ل ض ي يده فهم ويفهم ويتعمق وراسه ي ق ب ى واسع وافق ي ق ب ى يعني كبير وفهمه يص يصير عالي وهكذا هذا اسم شهود المقصود في كل شنو في كل رمز قال والوقوف على ا ل غ ا ي ة في كل حين ا ل غ ا ي ة وان الى ربك المنتهى غايتك من رب العالمين أ ش ا كذا نشوف ابن القيم جاب ق ا ع د ة أ ن ا أ ت م ن ى أ ي ذل ياخذ بها ي ق ا ع د ة ج م ي ل ة ل ط ي ف ة يقول المولى سبحانه هو الذي تقر به العين ولا تقر بغيره وكل مطلوب سواه فظل زائل وخيال مفارق مائيس اي شيء سوى الله ظل شنو زايل كان بقى ي كان بجي المسؤول الكبير ذ ا ت ه في البلد بقى ي صديقك طوالي وبدخوش عليه وطوالي شنو يعني د ه ظل شنو زايل في يوم من ا ل أ ي ا م ه ز ا ت ه بيمشي وين ب م ش ي ا ش ا ر ع و ك ا ن ما مشي الشارع ب م ش ي المقابر ولا ما ب م ش ي وما ش ي ارسلناك خ ل م عليهم ربنا من ت خليك ل مع ا حياته ل لا ذ ي و و وتوكل على ا ل ح ي ارسلناك ل ل ت عليهم ح ا ت من ا حياته قال حي لا يموت وده واحد الرسول والسلام الانبي ذاته ما اذا ربنا قال الرسول عليه الصلاة والسلام وما ارسلناك خشن كده وما عليهم وكيلا انت ما وكيلا الناس ا ل وكيل رب العالمين لست عليهم بوكيل لست عليهم بمسيطر وكيل رب العالمين رب المشرق والمغرب ي لا إ ل ه إ ل ا هو فاتخذه وكيلا لكن الناس والله الموضوع ده ما قادر عليه م أ ك ل م ك والله تتوكل على الله في السن والعلن و ت ت ص ر ف عن الخلق والله الله يكلي عزك ويكلمك إ ك ر ا م ش د ي د ع ش ا ك د ا ابن القيم قال فكل مطلوب سواه ظل زائل أ و خيال مفارق مائل ويبقى وجه ربك ذو الجلال و ا ل إ ك ر ا م كل شي ء بفنه طيب عشان كذا كان يقول أ ل ا أ ص د ق ك ل م ة قالها لبيد ألا, الا كل شيء خلا الله باطل ولما قال وكل نعيم لا محاله زائل قال كذب فنعيم الجنه لا يزول صحيح, صحيح لكن أ ل ا كل ما خلى الله شنو ز شنو باطل وخواندا صحيح و د ي و ر ي ك إ ن و ناس لبيديه كانوا مشركين لكن بيعرفوا الله زول يقول لك أ ل ا كل ما خلى الله وزهير بن أ ب ي س ل م ة لو ق ر ل الشعر ف ي و كلام عن ربنا ك ت ي ر لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا ز ا ج ر ا الطير ما الله ص ا ن ع و ده للدوارب بالحصة زهير وليس مشرك ة قال نجي بجدع الحجبات لا تعمل حاجه قال. ولا قال له حجاب ما تموت الا اذا اجلك اشنو ما اصلا موت الا اذا اجل تم انا ق ل ت ل اشعر بالنساء و لا يوجد نساء لكنه ي ج م ان يكون الخدمه الالزاميه و لا يجب ان يكون الخدمه الالزاميه و لا يجب ان يكون النظام ا و لا يجب ان يكون الحراسه والله يا إ خ و ا ن ا غيرت ع ن ن د اشياء يعني أ تدل على ا ل أ م ي ة ا ل د ي ن ي ة يا إ خ و ا ن ا ح ي ا ن ا يجب ان يجروا ويتعلموا ويعملوا ي ع م ولكن تظل ا ل أ م ي ة ا ل د ي ن ي ة للاسف الشديد م س ي ط ر ة على عقول كثير من الناس و ا ل خ ر ا ف ة م ع ش ع ش ة في أ د م غ ة كثير من الناس ن س أ ل الله ا ل س ل ا م ة والعافيه ة طيب أما الخلاص من بالتفرق. يا بالتفرق أما من الخلاص التلذذ إخوانا ن د ا الخلاص شيء شوية عميق من التلذذ بالتفرق المسموع أخوانا له معاني تسمع أ ش ي ا ء كثيرة ا ل ج ن ة معنى النار معنى ع ظ م ة الله معنى الصراط الحشر الميزان كويس معنى ا ي ت س م ق ص ة موسى معنى ق ص ة نوح مع قومه معنى بتسمع مسموعات ك ث ي ر ة جدا هذه المسموعات م ع ا ن ي معاني ك ث ي ر ة القلب يتنقل في هذه المعاني ولكن التنقل في معاني المسموع يوجب ضرب من ضروب ا ل ل ذ ة ا ل خ ف ي ة طيب فقلنا الخلاص من التلذذ بالتفرغ يا اخوانا ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا انتقل في معاني المسموع ا ل ك ث ي ر ة أ و ج ب له هذا نوع من أ ن و ا ع ا ل ل ذ ة ا ل خ ف ي ة بمعنى الانتقال فيه ل ذ ة حتى الانتقال من مكان إ ل ى مكان فيه شنو فيه شنو فيه ل ذ ة يعني زور كان ق ا ع د في المسجد ة وقام ماشي شريمه وجه يغير ش و ي ة انتقالك ليس مرفوض كلام عميق جدا. انتقالك ا كلام جدا ا ذلك عميق ن في معاني المسموع ليس مذموم ل ي ه ل أ ن الله جعله ربنا جاب ق ص ة موسى ثلاث وعشرين م ر ة في القبائل لكن كل مشهد ب آ ي ا ت تختلف عن المشهد ا ل آ خ ر و إ ن اتفقت في المعنى لكن النظر إ ل ي ه ا من ز ا و ي ة م خ ت ل ف ة قصة قصة صورة واحدة آخرة قصة صورة موضع ممكن موسى موضع موضع من موسى شنو؟ يوسف شنو؟ واحد أول شنو؟ الغرض كان لكن لكن جات جات القرآن التنقل أن تنقل نفسي شنو؟ يحصل يحصل تجيب تلذذ في في في في في في بغير بغير أحد لحد تلذذ ن ف س ه معنى شنو انت انتقلت من ص و ر ة موسى إ ل ى ص و ر ة يوسف لماذا انتقلت أ ج ب على هذا السؤال إ ذ ا انتقلت من باب أ ن ك أ ي ض ا تريد أ ن تستفيد من ق ص ة يوسف هذا انتقال محمود لو أ ن ك مللت تريد أ ن تغير فقط فانتقلت إ ل ى ص و ر ة يوسف هذا يعتبر التلذذ الذي ينبغي أ ن لا يكون أ ش ك د كذا ل شنو قال والخلاص من التلذذ ب ش ن و بالتفرق كيف التفرق بالتفرق يتفرق عن لذه نفسه ويصبح سماعه لله وبالله إ ذ ا سمع ح ا ج ة انتقل من ق ص ة موسى ل ق ص ة يوسف يكون هذا أ ي ض ا لله وليس لحظ ن ف لحظ ا ل نفسك انك عندك ميل ل ل ق ص ة فقط يعني تسمع ما ينفعك ويقربك إ ل ى الله أ ك ث ر من سماعك لشيء تتلذذ به فقط إخوانا كم واضح أو واضح ما واضح قال كم كده؟ كده مش مش ده طيب والخلاص, منه الخاصة والخلاص من التنذذ بشنو؟ بالتفرق ما قال من التفرق ل أ ن ا ل إ ن س ا ن ما مقصود يتفرق عن المعاني كلها المقصود أ ن يتنقل في المعاني المختلفه ة ولكن يتنقل ل ل أن لا لحظ, لا لحظ نفسه طيب آخر قال سماع خاصة الخاصة الثالثة سماع خاصة نفسه طيب شيء آخر قال سماع ينفي العلل عن, عن الكشف ويصل ا ل أ ب د إ ل ى ا ل أ ز ل ويرد النهايات إ ل ى ا ل أ و ل هذا كلام منه كلام الهروي صح طيب أ ل ش ر ح كالاتي يا اخواننا ما المراد بالكشف الكشف يعني م ك ا ف ح ة القلب ل ل ح ق ي ق ة و م و ا ج ه ة ا ل ح ر القلبي و إ د ر ا ك ه ل ل ح ق ي ق ة يقينا يعني ز و ل الكشف ال ع ن د ه كشف في أ م ر اخر ل آ معناش معناه قيامه ش ي ف ز ي ج د ا م عينه حق ميه الميه اخوانا طبعا ن شوف في صح البخاري ر أ ى عبد الله بن عمر بن الخطاب جهنم شافه بعينه تخيل في البخاري قال بينما أ ن ا نائم إ ذ أ ت ا ن ي رجلان ف أ خ ذ ا ن ي وذهبا بي ف ر أ ى ك أ ن ا ل ق ي ا م ة قامت قال واوقفاني على, وأوقفاني على بئر مطويه ب م ط و ي ة قال كلما أ ف ر د طيها كلما ر أ ي ت عليها م ل ا ئ ك ة غلاظ ش د ا ت فلما س أ ل ت قالوا هذه جهنم وقالوا لن تراع انك من اهل ل ل بصلي الليل, انت الليل ما عوجي عبد الله بصلي الليل شوفوا ك م ذا كيف ثم قال هذا البخاري و ر أ ي ت رجالا من قريش علقوا في سلاسل عرفتهم قال فلما استيقظت أ خ ب ر ت ح ف ص ة بذلك ف أ خ ب ر ت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إ ن ه ر أ ى جهنم إ ن عبد الله رجل صالح م ع ن ا ه في ناس اللاخردي حصل لهم كشف زال ا ل غ ا ن ا على قلوبهم ي ر ي ا ي ش ا ه و ا الحقائق الله يقولون في الصراط الصراط ده م ت أ ك د ي ن منه يقينا أ ي ح ا ج ة مستيقنين بها هذا الكشف ما الذي يمنعه لذلك قال سماع, سماع ينفي العلل عن الكشف يعني السماع بتاع الخاصه لما يسمعوا ا ل آ ي ا ت العلل اللي بتخليه ما يكشفون ب ت ز ح ه ا هل هي العلل شنو بتخلي زول ما يكشف انت حسنا يخليك ما تستيقن بل لاخر شنو حاجتين قالك الشبه والوسائط الشبه وشنو والوسائط الشبه تحول بين القلب وبين أ ن يكشف ح ق ي ق ة ا ل آ خ ر ة وسماع ا ل خ ا ص ة يزيل الشبه فيجعل القلب ك أ ن ه يرى ا ل آ خ ر ة شنو ر أ ي سنو؟ رأي العين يكشف لك الاخره ك ا ن ه ا ر أ ي العين يقول لك ا ل ج ن ة معناها خلاص م ت أ ك د انه في ج ن ة م ئ ة ا ل م ئ ة يقين عادي ا ل ع ن م الثاني ة الوسائط و أ ض ر الوسائط النفس ا ا ل ب ش ر ي ة أ ض ر وسيط بينك وبين الله يحول بينك وبين الله نفسك التي بين جنبيك كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لو أ ن ل أ ح د ك م صاحب إ ن أ ه ن ت ه و أ ج ع ت ه وعريته أ ف ض ى بك إ ل ى أ ح س ن غ ا ي ة و إ ن أ ط ع م ت ه واشنو ان اكرمته واطعمته وكسوته افضى بك الى شر غايه ة ت ك ر م ي يَوَدِّكَ فِي سِبْتِينَ دَهِيَةٍ ن قالوا بئسا بئس الصاحب قال هي نفوسكم التي بين جنوبكم النفس ك ع ب ة لذلك ونعوذ بالله ما من ا ل آ خ ر ي ن من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا عشان, عشان تكشف عشان قلبك لمن يسمع كلام الاخره يكون كانه ش ي ف الاخره تزيح ع ي ن الأولى ش ن و ا ل ش ب ه بتاعت ا ل م ل ا ح د ة والكذا والمجرمين و ا ل ث ا ن ي ة شنو الوسائط فالوسائط إ م ا يكون ا ب ش ر و إ م ا تكون النفس وعليك حتى ولو سمعت انت ح س ه سمعت مني أ ن ا وسيط سمعت مني كلام استفدت منه قول شنو ما تقول م ح م س ي تكلمنا قل ربنا سخر لنا محمد سيد فهمنا ربنا سخر لنا الشيخ الفلاني فهمنا منه و إ ل ا لا أ ن ا أ ق د ر افهمكم لاجل ي تفهموا ق ا ل ربنا ما أ ع ا ن ه على ا ل م و ض و ع عرفته يعني حتى الوصائب لا تقف عندها كثيرا ما تقول س و لينا وهدانا وقال لنا لا قل ربنا س خ ر و لي ربنا يعني هداني بكلامه ربنا كذا ت ل س ب ا ل أ م ر ي ا الله تعالى هذا كلام عالي جدا ثانيا وصل ا ل أ ب د الى ا ل أ ز ل طلع ابن القيم يرى هذا الكلام على ظاهره متناقض كيف؟ لانه أ ن ه ل ي م ك أن تصل الأزل بالأبد أ ن تصل ل متناقضان ضد ا ل أ ز ل شنو الابد ش ج ن ل أ لكن يقول ودمعه طوالي اللي هو ويرد النهايات إ ل ى ا ل أ و ل أي شيء ترده إلى الله. ليه؟ ترده الله إلى اشد ي منك أ ن ت حاصل حاصل تقول ده ربنا ق د ر و لي زمان وده اسمه هو ا ل أ و ل و ا ل آ خ ر ده ربنا والظاهر والباطن يعني ترد ا ل أ م و ر كلها إ ل ى الله تعالى وتعلم أ ن ما كان خافيا في الازل أ ز ل في ل أ يعني في اللوحه المحفوظ خافي عنك في أشياء في ظهرت في ا ل أ ب د ي ع ن ي في ا ل ن ه ا ي ة ب ا ل نفسه س ان إنما هذا كان ت ح ت ع ل م الله و م ش ي ئ ت ه س ب ح ا ن ه ربك ك ا ن ي ع ل م ذ ل ك ي ع ن ي أ ن ت ا ج الى ا م ل ه ويحتاج الى الله ويحتاج الى الله و ت ح ت ز و ج و ح ج الله ما ح ت ب ج ب ت و ل د تقول الله كاتب و ي تقول شنو الله ك ا ح ت ا لي أنت ب ت ك و ن وصلت ا ل أ ز ل ب ش ن و الأبد ا ل ل ي ه و ح ص ل ا ل آ ن ب ش ن و بالأزل ا ل ق د ي م وهذا يعني أ ن الله إ ل ي ه يرجع ا ل أ م ر كله وهو ا ل أ و ل و ا ل آ خ ر والظاهر والباطن هو على كل شيء قدير بذلك انتهينا من منزله ة السماع الحمد ل ل و ف ق ن السماع أ ن ننتهي من منزلة ل ا و الحمد م القادم هي منزلة ن ز ل ل ا هي ز ن ن الحزن الحين ز ل إلى ذلك ة ا س ت و ع ك م ا لله